بسم الله الرحمن I'm yeah. yeah. إذ يغشى في درة ما يغشى ما أزاغ البطر وما أطغل ما توضي ذا Amen. جَنٌّ من مَسْكٍ وَجَنَّاتِ نَعِيمٍ وَشِفَاءٌ لِعُيُونٍ سَافِحَةٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Oh. Laika, the في الذين يجتنبونك to oh. لَا تَصُدُّ وَأَنْ يَكُونَ All yeah. right. Yeah. Yeah. That's that man.